والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد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 الأرض الْأَرْضُ دَكَّاً دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, وجيء يومئذ بجهنم يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قدمت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 وادخلي جنتي